يطلقوا إلى ظل ذي ثلاثة شعاب لا ظل ولا يظل من اللهبة إنها ترمي بشرير كالقصر كأنه جمال كأنه جمالة كأنه جمالة صفر كأنه جمال كأنه جمالة صفر وَيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ عَذَابٌ لَّا يَنطِقُونَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ هَذَا يَوْمُ لَا وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ